بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إما إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر Lainatun kadir khayrun min an fishem تنزل الملائكة توورح فيها باذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم